أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشور فلا جناح عليهما فلا جناح sulh khair wa in ولن تستطيعوا. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْا هَا كَالْمُعَلَّقَةَ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ فَوَقَ نُؤْمِنُ لَهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ الله ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا تَعْقُلُ <تصفح> <تصفح> <تصفح> وَإِن <تكفروا> وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا من كان can